تغلق وان نشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ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 هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد الج المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فآراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم اجبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناك للاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأعطى ليلها وأفرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى